فما ذهك تقهقروا قلت المصيبة فوق ما تتصوروا قالوا حزينك فما ذهك تقهقروا قلت المصيبة فوق ما تتصوروا حرموا حياتهم الزواج وأطرروا نارا لضار في فؤادي يسعروا حرموا حياته من زوادي وأقرروا ناراً لضاها في فؤادي يسعروا يا أيها الزوج الحبيب كرامة إن الزواد شعادة لا تقهروا محبة وموزة ومشاعر فيها وجودي يثمر إن الزواج محبة وموزة ومشاعر فيها وجودي يثمر إن الزواج هدية المولى هي جنة بالحب دوما تزهروا إن الزواج هدية المولى لنا هي جنة بالحب دوما تزهروا إن الزواج ولا سوى ملنا حما حصن حطيل صلعة لا تكثروا يا زوجتي هيا نعمر بيتنا بسعاده فينا نشوق ونكبر يا زوجتي هيا نعمر على عش سعى